لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا عَهْدَهُمْ فَنَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ ورسله في الغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا موحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهدد فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَطَّعْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَطَّعْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ اتَيْنَا هُ الْمُنجِيلَ وَعَلَّمْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَحْمَانِيَةً لَّتَدْعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا بَشَرًا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 آمَنُوا بِاللَّهِ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ من رَحْمَتَهُ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ لِلَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ